السلام عليكم يا شباب السلام الله يحبكم خير الله يحبكم طبعا احنا يا شباب في حلقتين ماضيتين تكلمنا في مقدمات عن الطلاق وكنا طولنا كان الحلقة الأخرى اللي هو جزء الثاني من الطلاق كنا بنتكلم عن الطلاق المفروض كان مع يا شباب وراح الكلام كله عن نظرة الشرعيه واش تقول له صارت المسألة مواصفات الى آخره فلا يزال عندنا كلام كثير حقيقة حول الطلاق وأحكامها الشرعية المتعلقة به وكيف يستطيع الإنسان أن يطلق صح التعبير الطلاق حسب المواصفات الشرعية التي يعني ذكرها الله تعالى في كتابه الطلاق موجود طبعا في الإسلام موجود أيضا في الأديان التي قبلنا اليهود الطلاق عندهم مباح لكن لا يحل له الرجوع إليها إذا طلقها ما عندهم رجع إذا طلقت مرأة اخرى ما في مراجعة تتزوج رجلا غيرك وايضا لا عدة للمرأة عندهم بعد الطلاق وهذا أمر غريب لأنها قد تكون حامل المرأة طيب فهو لا عدة لها عندهم عند النصارى يختلف عند الكاثوليك أن الطلاق محرم الا في حالة واحدة إذا زنى أحد الزوجين ال عندها أبيح الطلاق في هذه الحالة او إذا كان أحد الزوجين عقيما جاز للثاني أن يطلقه عند الارثوذكس أيضا مثل ذلك لذلك تجد بعض الآباء إذا خطب ابنته شاب يقول له جيف يا ولدي ترى زواج نصارى ما معنى زواج نصارى معاذ خطى لايك لو تأخذ البنت وتطلقها بعدين فهذا موجود عندهم مع أن في الحقيقة تقييد الحريات يعني يا أخي أن هذا الزوج تزوجها ثم لم يرتاح معها أو هي لم ترتاح معه ما ارتاحت ولا أعجبها ولا على طول نقول لا تطلقها أبدا مما جعل عددا كبيرا منهم اليوم يعيش مع المرأة وقد يرزقون بأولاد دون أن يتزوجها لأنه يدري ان تزوجها لم يستطع أن يطلق أو احيانا الأنظمة تظلمه إذا طلقها فيطالب أن يعطيها نصف الثروه وتأخذ نصف البيت ونحو ذلك كان موجودا أيضا في الجاهلية الطلاق لكنه في أحكامه تختلف عن أحكام اللي الموجودة في الشريعة وقوع الطلاق له أسباب منها احيانا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 جاءت العمر بالخطاب رضي الله تعالى عنه تطلب منه ان يفرق بينه وبين زوجها يقولون فسألها عمر لما قالت لا اريده ولا احبه ولا فاجلسها عمر يعني في, في قسم النساء وامر بالزوج ان يحضر اليه جاء الزوج ودخل الى مجلس عمر فاذا رجل كث الشعر سيء المنظر واضح حلينا ما هو مهتم بنفسه والشلب داخل في الفم وما ما فيه اهتمام بالمظهر غير مهتم فأمر عمر بعض أصحابه قال خذه فأصلح من شأنه رح به إلى أقرب مكان يعني إلى صالون كذا صالون شوي فذهب به إلى مكان واغتسل وتطيب ويعني قص من شعره وقصوا من شاربه بعض الناس كده مهمل مهم يعني وفعلا أحيانا ترى بعض الناس وتقول يا أخي هذا تتحمل زوجته من نظرتك إليه وبعض النساء أيضا مهملين نفسها فالشاهد أنه زين وغيرت ثيابه ونظف جسمه إلا والله رجع الرجل ما شاء الله بصورة غير الصورة الأولى سوال صنفر أي وحا وشكل جميل ولطيف وطلع وجهه أي فما جاء عند عمره وقف بين يديه قال, قال له عمر نظر إليه عمر فإذا الشكل يختلف فنادى المراه جاءت المراه وقفت ما عرفت والله ان هذا زوجها فقال له خذ بيد امراتك جاء الزوج الله فلانه فقالت له اعوذ بالله في مجلس امير المؤمنين ما درت ان هذا زوجها تقول حتى في مجلس الخليفه فيه رجال يتعرضون من في مجلس امير المؤمنين فقال عمر انما هو فلان زوجك فنظرت لولا والله ريحه أفزعة إيه والشكل جميل والثياب جميلة والوسخ اللي كان تحت الرزينين في الرقبة راح والشعر ما شاء الله حلو <تصفيق> يا فلان فرت زينة إيه فرت زينة فلان يقولون فسكتت واخذت بيده وذهبت وتنازلت عن قضية كلها فدليل يا أخي أحيانا أن عدم عناية أحد الزوجين ب بمظهره أو بشكله أو كذا ربما دعا الثاني إلى طلب الطلاق نم أحيانا أيضا كلة الإنفاق من الزوج الإمساك من الزوج يعني أحيانا ربما تجد بعض الناس وهذا واقع ينفق على اصدقائه أكثر ما ينفق على أهله صحيح. فيأتي مثلا يعزم واحد من أصدقاءه ويذبح له ذبيحة كلفة ألف ريال ومع توابعها يمكن ألف ريال ولو تقول لزوجته والله أنا أحتاج أشتري ملابس للعياد أعطينا 500 ريال مع ما عندي ولا ماني معطيكم ولا أنتوا تصرفون كثير طيب هذا المال الذي تلعبوا به هل لازم يكون هناك مصروف خاص للزوجة مثلا كل شهر لك المصروف الفلاني هو طبعا شوف إذا, إذا وصلوا إلى مرحلة الاختلاف وصار بينهم خلاف وانتوا تعطينا يتفقون على مصروف معين أما الأصل أن الزوج يعني يضع مصروفا للبيت يضع مصروف البيت والمرأة إذا احتاجت شيء يعني نعرف بعض الإخوة فاتح مجموعة حسابات في البنك وكلها باسمه يعني مثلا اربع خمس حسابات وأنت في البنك بالمناسبة إذا جيت تفتح حساب بلاش فتح الحساب يعني ما يخدون عليك شيء إلا إذا كان نسبة الفلوس أقل او كذا فاتح حساب ومعطي زوجته تصرف بطاقة صراف وهذا الحساب إذا احتاج حول إليه عبر الانترنت عبر الجوال أو شيء وكلما نقص هذا الحساب يأتي رسالة على الجوال تم سحب مثلا مائة ريال تم سحب ريال فهو يدرك كم نقص وكم زاد ويضبط الأمور ما دام أنا اللي أمفق من حقي يا أخي إني أدرى كم أمفقت وأين أمفق المال وكذا بخلاف ما إذا كان المال هو مالها إذا المال مال المرأة لا يجب عليها أن تخبر زوجها كلما أرادت أن تنفق تخبره إني أنا فعلت كذا أو كذا أذكر كنا في مجلس سماحة الشيخ الله يفرش الشيخ مبارك في درس بعد الفجر وسئل هذه المساله هل يجوز للمراه ان تنفق من مالها من غير اذن زوجها واحده مدرسه لو ورثت من زو... من أبيها مالا وارادت تنفق هل كل ما أرادت تنفق تقول للزوج ترى انا بشتري كذب 500 ريال. او أمشرت كذب ترى أنا ناوي أشتري كذب أتصدق. او أتصدق. هل يجب فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا يجب عليها ذلك واستدل بقول الله عنها في البخاري قالت يا رسول الله اشعرت اني قد اعتقت وليدتي عندها امه مملوكه مال واعتقتها لوجه الله يعني من غير ما تبيعها وتاخذ عوضا قالت أشعرت اني قد اعتقت وليدتي فقال تخبرها بعد ما عملت العقد وانتهت فقال عليه الصلاه والسلام اما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لامرتك أن تعطيها اخوالك فإنها صدقة وصلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخوالها أهل حاجة وفقر فيقول عليه الصلاة والسلام يحتاجون إلى أما ساعدهم في البيت فأنت الأفضل من أنك تعتقينها تعتقيها الأفضل أن تتصدق بها على أخوالك فاستدلوا بهذا على أن المرأة إذا تصرفت بمالها من غير إذن زوجها أنها جاهز إلا إذا كانت هذه المرأة لا تحسن التصرف مثلا واحدة عندها ورثت من أبيها مالا بعدين قال قالت تصدق أمت شرية ساعة بخمسمائة ألف وش رايك؟ خمسمائة ألف ونحن ما عندنا بيت نسكن فيه أنت تلعبين بالمال فإذا كانت هناك حسن التصرف ينبغي لها أنت استشيره استشاره لك ما يجوز له أنه يتحكم حتى في ماله يتحكم ماذا تنفقين وماذا تتركين طيب سلة الرب مالي. أنت ومالك لأبيك ما تدخل فيها ال... لا لا هذا طبعا الكاميرا. ما تدخل هذا ليس, ليس هو أبوها وزوجها يعني وأيضا أنت ومالك لأبيك هذا له سبب هذا الحديث وهو أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أبي ينقصني من مالي وينفق على على أهله ينفق على أمي وعلى أخواني من مالي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مالك لأبيك لسبب وهو أن الأب يجب على الولد أن ينفق على أبيه وأمه عند الحاجة يعني كما أن الأب يجب ينفق على أولاده كذلك الابن يجب أن ينفق على والدي النفقة الواجبة اللي هي الأكل والشرب والعلاج والمسكن لكن لو قال الأب للولد أريد أني أشتري سيارة جديدة أعطني من المال لا يجب شرعا أن يعطيه إنما يعطيه يستدد به الشيء الواجب أيها الأسفل طيب مثلا الشيخ لو صار هو مثلا رجل ما عنده مثلا ما عنده استطاعة ولا يعني خلال طول فترة الزواج ما حاول أن يطور نفسه أو أنه مثلا يكمي دراسه ويدور للأفضل وصار الإنفاق على البيت جدا قليل ما شو التصرف مثلا تسوي مثلا المرأة أو أهل المرأة مع وطبعا إذا وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن ينفق عليها يعني وأنها قصرت في علاجها وفي النفق عليها وإلى درجة أنها تكاد البنت أن لا تجد طعاما طيب أو لا تجد مسكنا أو كذا في هذا الحال يمكن إما أن يلزمه القاضي بالإنفاق عليها أو أن يفرق بينهما مثل ما جاء في الحديث والمرأة تقول أطعمني أو طلقني فإذا لكن إذا كان الرجل مقصرا مجرد تقسير يعني هذه ظروفيا فلان أنا راتبي قليل وهذه ظروفيا ما أستطيع أن أسكن في شقة خمس غرف حدنا غرفة وصالة هذا اللي أستطيع عليه أو ما أستطيع أن تقل الحي الفلاني يعني ما أستطيع إلا هذا الحي ففي مثل هذا الحال لا بد يا أخي من أيضا أن تكون معه على الحلوة والمرة خلني أبو صالح بس ب أذكر نقطتين من أهم الأشياء أن مراة لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مراوات مهما محمد أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما أثم لم ترح ح رائحة الجنة ما يجوز المره كذا جالسه قالت انا والله ما اريدك طيب ايش السبب هل انا يعني أقع في الفواحش هل انا يعني اوجد مخدرات انا ماذا فعلت قالت والله انت تتاخر برا البيت انت ما إيش ما تمشينا كل الناس تافروا ولا وذكرت اشياء تافهه يعني لا تدعو إلى وقوع الطلاق هذا لا يجوز المره ان تفعله ولا قالت والله انا اريد يطلقني لان في فلان وعدني ان يتزوجني شرع ما يجوز ولا يجوز للرجل أن يخبب امرأة على زوجها أن يأتي يفسدها عليه حتى يتزوجها هو هذا ما يجوز له شرعا بل من الأعظم محرمات كذلك الإشهاد على الطلاق، الله تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم أشهدوا ذوي عدل على الحالتين على الإنساك على وعلى, وعلى الفراق على الطلق على الأمرين واحد يطلق يشهد اثنين حتى لو أنكر بعدين وقال لا ما طلقتك من قال اني طلقتك تأتي بالشهود تقول ليش هذونك طلقتني وكذلك عند الارجاع فامسكوهن إذا أرجعها لأن الله تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن يعني عدة تطلقتنا وطلقها طلقة وحدة وقبل ما تنتهي العدة ارجعها ففي مثل هذا الحال إذا أراد أن يرجعها لابد أن يشهد الاثنين على ذلك وكذلك لا يجوز أن يطلق في مرض الموت المخوف كيف يا عبد العزيز صراحة لا، صرطة. لا لا تعطينا مثال <تصفيق> على المرض لكن <تصفيق> أعطينا مثال على من يطلق في مرض مخوف دون تسمية مرض معين. يعني... إيش عادة إيش اللي يدفع على أنه يطلق؟ الكيلاتر فيمن؟ حتى يحرمها أحيانا من ميراث. <تصفيق> لاجل يعني, إن... يعني لا تستفيد منه بعد بعد وفاته. فيكون إذا شعر أنه بيموت قام قال سرف ولا طالق ففي <تصفيق> هذا الحال لا يوقعون الطلاق لأنه واضح أن السبب في الطلاق ليس الرغبة في مفارقة المرأة لعدم ارتياحي معها أو كذا لا إنما الرغبة في في حرمانها من الميراث الذي كان لها خاصة لو كان الميراث مبلغ ضخم أي خاصة إذا كان ما شاء الله بعضهم أحيانا فعل مستم يكون أحيانا ربما ثمانين تسعين مليون أو يريد أن يحرمها من ذلك هل قبل هل... هل النفقة تكون واجبة في الأمور الكمالية يعني زوجة مثلا تبي من رجل يشتري لها جوال غالي مو بجوال عادي مثلا أو مجوهرات شيء كمالي ليس شيء ضروري وليس شيئا واجبا أيضا هل يجب على الزوج أن هي ينفق لا هو طبعا الأصل أن ينفق عليها في الأشياء الـ يعني ال الحاجية ما نقول أيضا ضرورات الأشياء الحاجية يعني مثلا قالت له والله أنا جوال خربان وبشتري جوال أنا مثلا أحتاج إلى أقلام مثلا لأكتب كذا وكذا أحتاج إلى هذا الأشياء الواجبة عليه أما الأشياء الكمالية قالت والله أنا اللابتوب اللي عندي الهاردسك ما ايش إيش أبغى ذاكرة أوسع والله أنا أبغى تطلع لي ما أدري إيش من الأجهزة الحديثة بدال الجهاز اللي عندي هذا لا يجب عليه يعني يستجيب لها ولو أمر ما هو أن يستجيب أو مثلا واحدة تقول زوجها والله أنا جوالي مثلا أفرضني الجوال بالشحن لها مثلا في الشهر 200-300-400 فأنا قالت أنا 200 ريال تخلص في يوم أريدك تشحن لي ب 10000 وانا مسؤول عن كثرة كلامك شرعا لا يجب علي جدال بل انا اعرف بعض من كان زوجاتهم معهم يعني جوال فاتوره فيقول تفاجات والله بكثر كثر الكلام اللي ما له داعي وانا اسدد كل شهر 2000 ريال فجاءوا اعطوها الرصيد وصارت هي تدق وتسكر على صديقاتهم اللي ذكرنا او ترسل لي <تصفيق> طيب يا عبد الرحمن عطني بس نقطتين, ب... بس نقطتين ب... بعطيكم نقطتين مهمات طلاق من أهم الأحكام الشرعية متعلقة به أن نعلم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين إلى طلاق سني وطلاق بدعي يعني بحيث أن الواحد إذا أراد أن يطلق امرأته ليس كلما أراد أن يطلق ومسكت معه والله إذا يطلق يطلقها طلقها. لا هناك الشريعة وقفت أوقات معينة للطلاق كما أن في أوقات مثلا للصلاة أوقات للصوم أوقات للحج كذلك الطلاق جاءت الشريعة باوقات مسموح لك أن يتطلق فيها هذه الأوقات إذا أراد أن يطلق اما أن يطلقها وهي في في ظهر لم يطعها فيه لم يجامعها فيه أو أن يعني مثلا امراه طهرت من حيضها ثم اغتسلت من حيض خلاص واثق أنها ليست حائضة وليست حامل ثم طلقها هذا جائز أو أن يطلقها وهي حامل بحيث يطلقها وهي حامل يكون رجل فاهم بأنها في بطنها ولد أو بنت من سوب إلي وهي أيضا تفهم أن فترة عدة ستطول لأن عدتها لم تكن تغير أشهر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل حمل. حملهن فالأصل أنها تنتظر لحد ما تضع حملها يعني يمكن تستمر تسعة أشهر إذا كانت في بداية الحمل بل سيفيد أيضا لأنها تنتظر أيضا فترة النفاس أما إذا طلقها في طهر جامعها في فهذا ما يجوز حرام أو إذا طلقه ويحائط فهذا ما يجوز. واختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض أو لا أيضا الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق رجعي وطلاق باء غير رجعي الطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة أو طلقتين مثل قال مثلا أنت طارق. هنا يجوز له أن ما مدامت في العدة يعني في خلال ثلاثة الحيضات أو ثلاثة أشهر إذا كانت لم تحظ أو إذا كانت يائسة من الحيض. يعني انقطع عنها الحيض فعدت سنها مثلا 45 أو 50 أو, إذا او طلقها طلقه ثانيه فاذا طلقها بالطلقه الثالثه كما قال الله تعالى فلا آآ آآ فلا يحل له قال حتى تنكح زوجا غيره يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له ان يراجعها في الطلاق الثالث يسمى بينونه كبرى طيب في شيء اسمه بينونه صغرى وشو بصرا بين الصغرى راجع دراستك في الشريعه ها الصغرى يطلقها أيوة لكن ليش طلاق بائن يعني ما وقع عليه في الطلقات بحيث إن إذا احتاج أن يرجع عليها يرجع عليها بمهر جديد فقط. حسن. يعني وتكون هي قد خرجت من, من العدائها. دون أن يراجعها يعني. والآن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين. فما دام أنها في العدة وأراد أن يراجعها يكتفي بقولها راجع بقوله لها راجعتك أو يا فنان أنا راجعتك بدون, بدون مهر. بدون عقد لكن شهدتني بدون مهر. لكن لو أنه أهمل حتى انتهت من عدتها وبدأ يخطبها الرجال. صارت بينونة صغيرة. آه هذه بينونة صغيرة وبالتالي إذا راد يتزوجها يعني فيخطلها مثل ما يخطبها غيره. يقول والله أنا ودي أرجعها فإذا وافقت هي على ال عندها بعقد جديد, جديد ومهر جديد في مثل هالحال أما إذا كان ارجاعا أثناء العدة فهذا لا يجب عليه المهر ولا العقد. إذا بعد ثلاث طلقات م. أعتقد لازم يتزوج واحد. أحسن إذا كان إذا كانت ثلاث طلقات فلا بد أن تنجح زوجا غيره مثل ما ذكرنا. طلاق المجنون. لا يقع طيب هل مجنون يتزوج شاكر فيصل؟ والله صعب هذا يتزوج هم يتزوجونه إنه غيره مو بعقله إيه أحياناً يتزوج ليس أحياناً بل يجوز أنه يتزوج إذا المرأة وافقت نتتزوج رجلا مجنونا جاز ذلك وهو قد قد يطى ويعني وويرزق بأولاد يعني أحياناً طبعا هم أحياناً يفعلون لل للعندها نوع من التخلف العقلي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 يعني بذلك تجد مثلا طفلك الصغير إذا كان ابو مثلا سنة وقربت إليه البريق الشاهي الحار يلمسه عادي فرضا ثم يحرقه لكن إذا وصل عمره إلى سنتين بدأ يبتعد عنه ليش لان عن عقله ذات وإدراكه ذات وتطوره الأمور ذات فخلال سنة واحدة يزيد مثلا عشرة في المئة التخلف ما هو معناه يزيد في السنة زمية في المئة ما يزيد عشرة في المئة فيصبح أبو عشر سنوات يتصرف تصرفات أبو ثلاث سنوات صحيح. طيب، ثم إذا وصل عمره عشرين سنة يتصرف تصرفات أبو خمس سنوات، فلو فعل تصرفات، لو ضحك في المسجد وركض، قال الناس هذا مجنون عمره عشرين، لكن لو فعلها أبو خمس سنوات في المسجد، ما يلومون يقولون هذا طبيعي، مع هذا هو التخلف يعني إن غيره يسبقه وهو يزيد عقله يعني بشكل ضعيف، نسبة المول العقل ضعيف، وبالتالي إذا كان احيانا. يعقل ويعرف ياكل ويشرب ويروح الحمام ويتغوط ويعرف يغسل لكن عنده تخلف ما يعرف يرد ما يعرف يتكلم ما ثم خطبوا خطب له اهله فتاه ربما توافق عليه الفتاه تكون مثلا الرجل يعني ليس منه مضره عليها ليس مثلا ممكن يقتلها ولا ممكن كذا إنما عنده نوع من التخلف وأبوه موجود أو اخوانه موجودون بحيث أنهم يحكمون تصرفاته ينفقون عليه يعتنون بأولاده وهي فتاة مثلا راغبة في هذه العائلة أو مثلا ربما عندها ظروف معينة اجتماعية تريد أن تتخلص منها فتزوجت هذا الشاب وتحمل تقدم التنازلات هذا ما في بس ما نقول الله الزواج باطل ولكن إذا طلق لا يعتد بطلاقه إنما يعتد بطلاق وليه إنها وليه هو اللي أنفق المال أه اللي زوج، وهل حتى لو أنفقه من ماله هو ممكن يكون مجنون لكن عنده أرز من أبي فهذا. إحنا تكلمنا عن حكم لما أتطلب الطلاق من زوجها. طب حكم الطلاق أصلاً بالنسبة للرجل هل هو مثلا مباح مطلقا أو مكروه مطلقا ولا يختلف باختلاف أحوال معين عطنا أنت وش اللي تعلم في هالمسألة؟ أنا أتوقع إنه يندرج تحت أحكام أحكام تقريرية. قد يكون مباح، قد يكون مكروه في حالات. أحسن. هو يندرج تحت الأحكام تقريرية. أحياناً قد يكون الطلاق محرمًا. إذا قصد بالطلاق لضرار بالضرار نقول حرام لأن الضرار حرام وقد يكون واجبا إذا كانت تمرارهما في الزواج فيهما ضرة أمراض أو, أو, او شيء من هذا يعني واحد مثلا الله يعافينا وياكم مصاب بالإيد واستمراره مع امرأة سينقل المرض إليها ويعلم أنه لا يمسك نفسه عن وطئها نقول يجب عليك انك تفارقها لأن الضرار يزال وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها فهو يندرج تحت الاحكام الشرعية الخمسة طبعا حال الأطفال بعد الطلاق هذا مهم أيضا أن نبحث يعني وقوع الطلاق أمر خاص بالزوجين يعني لكن ليش دم بالأطفال هؤلاء أن تفرق الأسرة منهم أنا بذكر بعض الأشياء اول شيء من المهم إذا كان الطفل يعقل قبل ما تطلب أمه أنك تشرح للموضوع او ما كان طفل ممكن عمره 14-15-15 سنة اجلس معه اجلس مع بنتك قل يا بنتي انا والله انا ما استطيع التمر مع امك وبيننا مشاكل وترى انا احتمال اني اطلقها يا بنتي او يا ولدي لكن تبقين انتي بنتي وحبيبتي وانت ولدي وانا ابوك يعني يسهل الامر في البداية ما دام قررت خلاص ادخل الموضوع ادخل المناسب الامر الثاني بين له انك ترى يا ولدي لو طلقت امك تظل ابني وهي أمك ومحبوب منا اثنين تهيئ له كذلك لا بد أن تستمر على نفس التعامل حتى بعد طلاقك يعني انا قبل مثلا ما أطلق امرأتي كنت عيالي كل يوم أوديهم معي للمدرسة الصباح وأرجعهم بالظهر حتى بعد الطلاق أستمر اخذهم من بيت أهلها إذا كانوا في بيت آخر أوديهم وأرجعهم ما يشعرون بفرق كبير أنا أولادي كنت مثلا اوديهم يصلوا مع الجمعة كل مرة أو مثلا عندنا جلسة عند بيت أبي كل يوم سب أو أحد و... يذهبون معي كذلك بعد الطلاق يستمرون الاولاد على نفس الحالة لا يعني ولا طلقت أمكم خلاص ما تروني وهذا اهمال من بعض الآباء كذلك ال... يعني أن يبقي الأولاد بعيدين عن الصراعات والخلافات اللي بينهم ما يبدأ يقول لين أمك يا ولدي اطلعت مع واحد قبل كم يوم وسكت عنها وبعدين أمك ما ادري إيش مسكوها الشرطة مع واحد ثاني وسكت عنها فأنا مضطرة طلق أمك يا ولدي لا ما له داعي تفضح الام شو, صورتها, شو صورتها عندهم لان الام ستبقى لطيفه بهم فما أريد بكرة الولد يقول لها اصلا انت خربانه اصلا لا لا خليك ساكت يبقى الام هي التي ستربي والله وفور رحيم والله تعالى أمر بالستر لا اظن نكثر عليها حال المراه بعد الزواج بعد الطلاق عفوا لا يعني أنها تحطمت حياتها يعني انا ادعو المراه اذا طلقت إلى أن ربما أنك بدأ بدأت حياتك ولم تنتهي لا تشعر مرة اني طلقت خلاص معناته أن, أن حياتي انتهت تعتني بنفسها تعتني بجمالها تعتني برياضة نفسها ما يعني أنك معناه يزيد وزنك ويخرب شكلك لا تعتني بنفسها غاية العناية تحاول أنها تنشغل بشيء تطور نفسها تدرس دورات تتوظف بحيث أن وهي مطلقة تعيش حياتها وليس السعادة مربوطة بوجود زوج، ممكن المرأة تكون سعيدة حتى غير زوج. هذا حقيقة نقاط يعني مهم أن يلتفت إليها إضافة إلى يعني أن موقف الأهل من الطلاق أو موقف الزوج من أهل زوجته بعد الطلاق أيضا هذا كلام مهم لكن يبدو أن وقت الحلقة قد انتهى. فنسأل الله أن يجمع شملنا يعني إحنا كلامنا عن الطلاق ما يعني إن شاء الله نكون إذا تزوجت تطلقون. ما شاء الله. <تصفيق> الله يجزيكم خير. <تصفيق> أي أن الله أن تكون يعني رسالتنا قد يعني وصلت ونحن قد جعلنا هذه الحلقه ثلاثة أجزاء لأهميتها. كما ذكرت بدأ الطلاق ينتشر كثيرا حتى وصل عندنا في السعودية إلى حال الطلاق في كل ساعة. في في مصر حال الطلاق كل دقيقتين فوضع الطلاق الآن وانتشاره في في البلدان والمجتمعات الإسلامية والعربية. جعلنا نؤكد على هذه النقطة وينبغي أن يكون لنا تأثير فيها لا يكتفي فقط الإنسان بأن يجمعها المعلومات فلحتى إذا شعرت أن أحدا سيطلق تدخل قبل أن يحطم هذا البيت تدخل لأجل إصلاحه والحلول بينه وبين الفساد أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجمع شملنا وشملكم وأن يوفقنا وياكم إلى كل خير يلقى آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائرون مستنكرون بديننا في ظل ربي ظاهر إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون